انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم زادتم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون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 وَإِنَّ فريقا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارهون يجادلونك فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كأنما يساقون يُسَاقُونَ الموت الْمَوْتِ وَهُمْ مُنْظَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ غير غَيْرَ ذَاتِ الشوكة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 إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا من عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يرشكم نعاس أَمَنَةً منه وينزل عليكم وينزل السَّمَاءِ من السماء بِهِ ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم.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 فثبت الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرعب فاضربوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بناء ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شاق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 فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا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 وَإِنْ تَعُودُونَ عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ قَلِيلٌ قليل مستضعفون في تَخَافُونَ تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فُرْقَانًا ويكفر عنكم سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليثبتوك أَوْ يقتلوك لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ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 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا, أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن يعذبهم الله وهم يصدون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 ان الذين كفروا يوافقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة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 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله اللَّهَ الله عزيز حكيم ولو ترى يَتَوَفَّى يتوفى الذين كفروا يَضْرِبُونَ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريقا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 ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم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 إن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا